بسم الله الرحمن الرحيم اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ لَهُمْ مِنْ صَلَوَاتٍ مَسَاؤُ وَصُبْحًا الَّذِينَ هُمْ, هم يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ